واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحبنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان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 114. بلى وهو الخلاق العليم 115. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 116. فسبحان الذي في ملكوت كل شيء وإليه ترجعون